فأقول بأمانة لتارك الصلاة زوجته لا تكن لك الاحترام المطلوب نعم أنت الذي أفشدت حياة الأسرة وأنت الذي تسببت في ذلك من أسوأ ما يمكن أن يترتب على ترك الصلاة أن يحتقر الأبناء والدا لا يصلي وربما أظهروا له غير ذلك من الطاعة الظاهرية ويقول حبيبنا المصطفى في حديثه المشهور المعروف بين الرجل والكف أو بين الرجل والشرك والكف ترك الصلاة فالذين تركوا الصلاة وأهملوها أنا واثق تماما أنهم يعيشون في ضنك وشدة ولا تستقيم أمورهم على وجه من الوجوه لأنها حتمية قدمت الآية القرآنية التي ذكرناكم بها في صورة طاها منذ قليل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة يا سيدي وظيفتك في هذه الدنيا العبادة والعبادة تظهر بجلاء ووضوح في أداء الصلوات في أوقاتها